ما قول غير الله عليها عينا وين تندت توبه وت هل الله أكبر كيف قصر بديننا لا قلت توبه قلبته توب بعدين عرفت عرفت ليه إن المعاصي لنا، لأنها تظهر على الوجه وتبي، تشو في رأيها يعيش الغبينا والناس من حوله بخي وسعي. المشكلة وحلولها في دنا ركعه وسجده في صفوف المصلي يندم على وقت مضى من سنين الصحبة اللي ما تعينها للدين يا من الى رب بهره جاه حنيننا لعل ربه يغفر الذنب ويعين او يا عين اهتزل المعاصي منا مهيننا على الوجه وتبين والناس من حوله بخير وسعيد الناس من حوله بخير وسعيد قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.